من عقب ما انت كبيره في عيونك من عقب ما انت كبيره في عيونك طحتي ولا احد عليك بداخلي سامه وانا تراني بعد ما نسجين لك فكيت نفسي بنفسي وزعلت الغم عبق سيتي على منور حي منك اللي حضنك ترى في حزات الهم اللي دموعه ذهب واصبح رخيصل لك معني يا قلى البشر ترقى لي الغمى